السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نحن معذرة أخذنا لا مع النزلة. الآن الحمد لله طيب هل نشبع أن ننتظر بقية إخواننا؟ لعل الوقت اليوم إن شاء الله رب العالمين سيكون فإن وفقنا الله رب العالمين من الانتهاء من الألفية والعقيدة سنحاول أن نشرع في مفاتنا من بقيه علوم العربيه في المجلس السابق إن شاء الله رب العالمين الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسينا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهذا هو المجلس الثاني من شرح ألفية السيوط في مصطلح الحديث والأفض وقلنا قد بدأنا في اول أبيات لها وذكرنا أن كل متن يشرح يجب أن يحفظ ونحن سائرين فمن الذي سيصعد ويبدأ يسمع لنا ما حفظناه؟ هيا من له الآن؟ جزاكم الله خير هيا أم أنت تحفظه الفيئة العراقي من سيسمع إخواننا وإلا نقص من الدرس إن شاء الله رب العالمين نبدأ عندما يحفظ إخواننا كنت أقول لك صعد على اللاقت وسمع لنا ما أخذ ما هو المجلس السابق من الفيط السيوط هل تسمعنا ماذا؟ الله مستعد فنشرع وبعد ذلك لعل نصن هذا الحد الله استعلم بدأ السلسل رحمه الله في ذكر أبياته وقال لله حمد وإليه أستمد وما ينوب فعليه أعتمد فقال قبل ذلك دحر ذلك النظر وتوسعنا في ذكر بعض الأشياء التي فيه ثم بإذن الله رب العالمين فنشرع كما طلب بعض إخواننا نشر فيه شرحا نحويا يثيرا لا نكسر منه. لم تحفظ بعد أبل من هالك تحفظ او اين إخواننا الذين كانوا قد حفظوا لا يوجد أحمد طيب قال رحمه الله لله حمدي عراب لفظ الجلال هنا لله الجار والمجرور ما عرابه هنا ها إخواننا. لو قلنا لله حمدي أو حمدي لله وهذا هو الأصل في الإسلام بالجملة كما قلت لك اعملها على ما شرحناه قبل في العراب البسملة لما قلنا باسم الله الرحمن الرحيم فقلنا باسم الله فأتينا بالجاج والمدوني مقدما ثم بعد ذلك أتينا لما بعد هنا كمسة هذه لله حمدي ما الذي حدث في الجملة ولماذا قدم هنا الجار والمجرور وتقديم الجار والمجرور هنا ماذا يفيد كل هذا قد تعلنه فيما أخذناه قبل؟ أين الإخوان طيب أنتم تسمعونني أولاً أم ماذا؟ نعم أحسنتم الله لك يا أبا زياد لله خبر مخدم وأين مبتدعه اللهم استعلم لعله سيعلو أكثر لا أعلم إذا كانت العلة عندكم وحدكم فقد يكون من عنده طيب أبا زياد ذكرت أنه خبر مقدم ها فكل تقديمه هنا ماذا يفيد كان من الممكن أن يقول الحمد لله ولكن تقديم الجار والمسوء هنا الخبر المقدم لماذا؟ نعم أحسن تبارس الله فيه يفيد الحصر والقصر أي الحصر والقصر على ماذا؟ على أن الحمد لله عز وجل وعليكم السلام فمثل ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين من الممكن أن نقول نستعين بك فعندما قدم هنا المفعولية على ما اتى بعدها لافاده الحفظ والقصر في الاستعانه في اذ لا يستعان بغيره اي اياك نعبد اي نعبدك انت وحدك ولا نعبد غيرك وكذلك, وكذلك نستعين بك لماذا هنا بك اذن <تصفيق> ثم قال على ذلك وإليه استند وما ينوب عليه أعتمد إليه الجار والمجهور هنا يتعلق بماذا <صفيق> <صفيق> <صفيق> هذا مجاز مجاز يفيد المجاورة ام اي خن أي فن من سنون البلاغة هذا الذي كنت له يضع عبد الحي <تصفيق> طيب اخواننا قلنا هنا وإليه أتنج إليه هنا جرم مجرور متعلق بماذا نعم لا. لا. احسنت احسنت يا بلديات امم ضعيف عند كثير من اخواننا لا اعلم ما العله يعني الامر كما هو عاده وكذا هو عند منجرة الغرفة ام ماذا طيب صوت جيد الحمد لله أعزائكم الله خير طيب بعد ذلك قال رحمه الله لله حمد وإله استند وما ينوب عليه أعتمد ما هنا موصولة نعلمها ماذا أبا ليش اخانا نحن قلنا واليه بدا ترى وما ينوب بدا جمله جديده يقصد والذي ينوب احسنت ابا زياد مبتدا احسن الله اليك اذا على انها مبتدا ثم بعد ذلك ينوب أن يصيبني من العوائق، فعليه اعتمد. طيب، ثم قلب على ذلك، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صارمبي. ثم هنا ماذا تفيد؟ الترسيل ما شاء الله أحسن سبارة الله فيك لماذا؟ لأن بعد ذلك الصلاة تأتي بعد الحمد على نبيه محمد تعرف محمد هنا لماذا أبا زياد كما هو هذا المنهال هذا ما لديك يا ابو زياد اطلاقا يعني لم تسمع شيئا اللهم استعان الفونكي سما لا في شيء طيب لعله يرتفع الان او يتحمل ان شاء الله رب العالمين سيسال الله طيب ابا زياد مثلا ابا زياد ابشر <تصفيق> طيب انت قلت ماذا ثم على نبيه محمدي اعراضها اعرفتها بدلا أليس من الممكن طبعا كونك كنت بدلا اذا عندك إعراب آخر تعريبه غير البدل ثم هناك إعراب ثابت <تصفيق> احسنت أبا سفيان عفو بيان. طيب من أنت أبا سفيان أحسنت وهذه قاعدة ولو كان معنا مابو صابت لقيدها كل ما يصح ان يكون بدلا يصح أن يكون عصبيه طيب ماشي لا نريد ان نستغسل انا في هذا الباب لانه ليس باب صنع. طيب هل من الممكن ان تعريبها اعرابا اخر ثم على نبيه محمد هذا زيد أحسن. أحسن الله إليك وكذلك أنت أبا سفيان طيب ثم بعد ذلك قال خير صلاة وسلام صرمدي خير صلاة كيف إعرابها نعم والعلنا نردق ما ردحته أبا سفيان لكن نحن نحاول أن نوجه التوجيهات ونخرج التفريدات طيب أي لديك في إعرابي خير صلاة وسلام صرماذي خير صلاة يبدأ انك لم تحفظ مثل اخواننا إن ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام صرمدي وكذلك نقول وخير سلام صرمدي وصرمدي هنا كيف يعرابها خير صلاة وسلام أنا, انا هل سمعتني جرّبها عفوا هل سمعتني جرّبها لا أنا أقول خير هنا سبقني الموظف إلي الصلاة سبقني الموظف لي وصار مادي صفة بسلام ثم قال بعد ذلك رحم الله هذه الالفيه تحت الدرر منظومه ضمنتها علم الاثر طيب ما اعربها أبو زياد هذه نعم استاذ بارك الله هم وهذه الالفيه تحت الدرر انا لا اعلم لماذا ادخلتمون في النحل لكن خير ان شاء الله رب العالمين احسنت على انها مبتدا وخبره ماذا الفيه وطبعا السلطينه لها الى الفيه هنا لان العرب كثيرا ما كانوا ياتون بهذا العدد ويستخورون به ويأتون به وهذا في الألفية كما ذكرنا قبل ذلك في ذكر بحث الرجز يعني ذكرنا ان الرجز اما ان يكون من الكامل واما ان يكون من المشطور فاذا كان من كامل الرجز مستفعل مستفعل مستفعل وكذا في الشطر الثاني مستفعل مستفعل مستفعل فتكون 1000 بيت اما اذا كانت من المشتور الرجز اي على شطر واحد المستفعل مستفعل مستفعل فتكون مكونة من 2000 نعم أستمت أبا سفيان. طيب ثم قال بعد ذلك رحمه الله وهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثار فنعرض منظومه هنا على ماذا لماذا؟ لماذا جعلتها خطا؟ ايضا اعد الرقم الثاني طيب طيب اكتبوا اكتبوا الاخير من يستطيع مم. أين هذا أبو لو قلنا منظومة وهذه يفية تحت الدراب منظومة ضمنتها علم الأخر من الممكن أن نقول منظومة أو منظومة بدل من ماذا أحسنت أبا الزياد بالنسبة لنعربها على أنها حال منظومة طيب إذا كانت بالرفع فنعربها على ماذا؟ احسنت أبا الزياد على أنها صفة طيب ثم قال بعد ذلك رحمه الله دمنتها أي جعلت فيها علم الأثر طمع. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فائقة الفيه العراق ومن الممكن أيضا أن يقول فائقة الفيه العراق فما اعرابها مم. على نائش ما عرابها لي وله والله نعم منذ زمن لظهر جوالة مبتدا لظهر جوالة مبتدا خبره ماذا يجري سابق الإحساني ما إعراب سابق الإحساني أبا المنهان أنا أتكلم فمن أنتم يكلمني من سلابا أحسنت أبا سفيان <تصفيق> ثم قلنا بعد ذلك يا سابق الإحساني لي وله ولكن الإيمان طيب حتى ننتظر في الباب كثيرا نحن توقفنا هنا أليس كذلك ثم قال بعد ذلك رحمه الله ولعلنا نشرع أيضا في اعراب ما سنأتي به ولكن كما قلت لكم نعم هو أبو فيصل هذا معلوم ومشاهد منذ ما بدأ لكن المهم نريد أن, ان شاء الله نشرع فيما ما بدأنا فيه طيب لا خير ان شاء الله قال رحمه الله علم الحديث ذو قوانين ما تحد إضرى احوال أحوال وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمرضوع طبعا هنا سنبدأ والنحاتس سيركنون على جنب وبدأ المصطلحيون في الكلام. لكن قبل أن نشرع كما قلت لكم، لا نريد مع خالد الله لا نريد أن نذهب أنفوسنا دون مثائبة. يعني لو خرجت في هذا بحظي نتنيئة الصوت والتمتني فيه. بهذه الطريقة عربية كانت أو معرفة ما يحوي، فيكون قد جوست مرحلة جيدة. أما أن تسير وفقط وتسمع فقط، فأربأ بك كما قلت لك قبل ذلك أن توفر على نفسك الوقت والجهد. يعني بإذن الله. وكما قلت لك إن شاء الله، إن لم يكن بعد ذلك المطلوب، يعني أنا يعني إيه، لن أكمل لأن هذا يعني أنا سأضيع وقتكم وأضحك عليكم حتى لا يأتي يوم من الأيام تقولون ما تقولون لأن لكم تدعون علينا بأنكم لن تأتوا شيء طيب آ أنتم لأنكم تجهدون في المصطلح نعم معن أنكم تتأحرون ليه. طيب طيب أبا فيصل أبشر. قال السوطي رحمه الله علم الحديث بدأ في ذكر تعريف علم الحديث قال ماذا؟ قال علم الحديث وبدأ يعرفه قال علم الحديث ذو قوانين تحل تحد يضرى بها أحوان متن وسنب ثم قال بعد ذلك فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذا الأول أن نتوجه إلى ما ذكره السيطور رحمه الله في قوله علم الحديث بدأ يعرف علم الحديث من منكم إذن يعرف لنا علم الحديث طيب بارك الله فيك أبا الناظم <تصفيق> الناظر طيب طيب هذا, هذه إجابة علم بقواعد وأصول يعرف بها أحوال السند والمت من حيث القبول والرد تعريف من هذا؟ أبا زياد طيب نحن سنحاول أن نأخذ الأمر تدريجيا وفي الوقت نفسه ننسب كل قول لصاحبي نشاء الله الاولى أن نقول أو أشهر من بدأ بتعريف هذا ابن الأكثالي في كتابه المعروف الشاب الخاص وهذا الرجل هو معروف برهان الدين هو معروف بأنه كان متصبب كان صاحب علم الطب وما شابه وكان له في علوم الرياضة والطب قال ماذا؟ قال علم الحديث الخاص بغواية علم يجتمل على نقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم كقصورة ابن الأكفاني برهان الدين ابن ساعد <تصفيق> قال علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحريب ألفاظه حاضر هكذا أختنا. بإسكان الكافي وفكه معنى قال هذا طبعا وتقول اخواكم انه قسمه قال الخاص علم الحديث الخاص بالروايه ثم قال علم يشتمل على نقل اقوال النبي صلى الله عليه واله وروايتها وضبطها وتحرير الفاظها ثم قال وعلم الحديث الخاص بالدرايه علم يعرف منه حقيقه الروايه وشروطها وانواعها واحكامها وحال الرواه وشروطهم وأصناف المغويات وما يتعلق به نعم احسنت أبا زياد منها ما التطريقة بين التعريفين يعني هو لما قسم هذا فجعل تعريفا خاصا خاصا بالرواية وتعريفا خاصا بالدراية اين المصطلحيون؟ اللهم استعى طيب اللهم استعى اكثر على مثل ما يقول سيناوي زياد يقول ماذا؟ قال علم الحديث الخاص بالرواية علم يشمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير الفاضها. ثم قالوا علم الحديث الخاص بالرواية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواه وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق به. إذا ما الفرق الذي بينه هنا؟ في اختصاص علم بالدرايه وعلم بالروايه رجع نفسك امل من هذا نعم ما شاء الله ثم تقول أن الدرايه تختص بالاستمرار I'm to leave the Una al-Aqsa. الله s-A'la. Baik, jasar الله s مم. ذكر هذا الاختصاص ما يتعلق فيه من أسانيب الذي هو ماذا؟ الدراية ثم ذكر فرق بين ذلك وقال بأن الغواية تختص بماذا؟ تختص بالصندات كما ذكرت لكن بعد ذلك قال رحمه الله نعم أحسن تبارث الله نعم إذا أنتم تقصدون أنه لما ذكر الرواية إنما قصد بها ماذا الاستنبات لما قال يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها وضبطها وتحليل ألفا وبها يتعلق بالاستنبات وأيضا وغير الاستنبات من علاقة المتن أو علاقة متن الحديث أما ذكر بعد ذلك الدراية ثم ذكر لأنها تتعلق بماذا بالرواية وشروطها وانواعها واحكامها وما شابه ولعلنا ان شاء الله نتوسع في ذكر ذلك والخلاف الذي يدور بينه واقوال بعض اهل العلم في انهم لا يفرقون ذلك بل وانهم قد يعتقون ذلك بل ولو جئكم اسم كتاب الخطيف الكفاية في علوم الرواية والرواية هنا المتعلقة بها خلاف ما ذكره ابن الاسخالي بل بمثل ما ذكره في ماذا في علم الدراو؟ ليس سمت خطأ بالمعنى الذي تريد قبل منها وانما وإنما كما قلت لك لكل ردة الإستلاء يجب أن هذا إذا حقيقه الرواية نقل السنه ونحوها. وإسناب ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو أصدار أو غير ذلك. نعم أستاذ مبارك نعم. والحمد شروط الرواية تحمل راويها لما يغويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض نويد. وأنواعها للتصال والانتفاع وأحتمها القبول والرد وحال الرواء العدالة والدر. طيب أنتم قلتم لما أول من عرف علم الحديث وأظن أكون أبو زياد وقلب علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمت كلكم قلتم أن هذا تعريف ابن حذر وليس كذلك هو لا لا تقول ابن جماعه بل هو تعريف ابن جماعه طيب سيقابلكم في المصطلح جماعه هان او لا لا اعلم متى كيف تسميها ولكن كما قلت ياتيكم في المصطلح ابن جماعه عمان من هما من يعرفهما شيخكم محمد ابن جماعة في علم المصالح الثمان طيب نساهل عليكم الأمر عز الدين ابن جماعة وبدر الدين ابن جماعة ما العلاقة بينهما وما التفلقة الذي ذكر التعريف هو عز الدين هو عز الدين اشتغر بتعريف علم الحديث وبدر الدين اشتغر بتعريف السند هذا مشهور تعريفه كلمة او استلاح السند مشهور لمن بدر الدين اما عز الدين مشهور بتعريف علم الحديث صاحب المنهل الروي المن من قبل من الذي ذاكر التعريف احسن تعريف علم الحديث لكن لا نريد حتى لا تشكل علينا طيب ما هو بدر الدين ايضا له تعريف تعريفه المثنى او السند صاحب المنهل المنهل الروي في المصطلح الحديث ايضا هو العز الدين احسان الاخر بدر الدين طيب اقول لكم العلاقة بينهما عز الدين ها هو عبد العزيز ابن محمد ابن ابراهيم وطبعا حتى تعرفها هو صاحب المنهل الروي طيب بدر الدين هو محمد ابن إبراهيم ما العلاقة بينهما عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم أحسن ابن بدر الدين أبن العز الدين أحسن أنتم لخصتمه من ابن من ومن أبو من؟ البدر أبو العز أحسن سعادة المنهان جيد محمد بن عبد العزيز والعز عبد العزيز محمد بن ابراهيم طقف أبو عزيز مع الأحسن في الله فيك والإذن هو صاحبه المنهر الروي طيب تعريف المشهور ماذا قال عز الدين علم وهذا يحفظ تعريف علم الحديث هو علم بقوانين يعرق بها أحوال السند والمس طبعا معروف أن موضوع السند والمس موضوع علم الحديث وأن غايته معرفة الصحيح من غيره. طيب. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر ايضا وتعلق بهذا التعريف نعم احسن قال وعول التعريف له ان يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الغواوي والمرور قال وان شئت حذفت لفظة معرفة فقلت القواعد المعرفة بحال الغواوي والمرور وطبعا ذكر في نكته قال التي يتوصل بها إلى معرفة حال الروي طيب لماذا قال هذا ولماذا جعل تعريفه أو التعريف الذي ذكره أولى من تعريف عز الدين ابن جماعة نريد أن نفهم المصطلح لا نريد أن نحفظ الاصطلاحات وما أشبه فقط لا نريد أن نفهم هذا العلم يعني لما قال رحمه الله ابن جماعة العلم قال علم الحديث علم بطولنا يعرف به أحوال السند والمث أي أحوال المث أما الحافظ ردح أن يقول معرفة القواعد التي تتعلق بحال الراوي والمرض أبو زياد يقول أن القاعدة غير الحال ماذا تقصد أبو زياد ابو منهال يقول ابن حجر قال معرفه القواعد المعرفه بحال الغول والمروي طيب ماذا تريد ايضا ان تقول هيا اخواننا نحن نسال نحن نسالكم ايما ولما؟ اغضى ولماذا قصد او عدل الحافظ عن قول ابن جين ثم قال هذا طيب جيد أبا المنهاء لابا المنهاء يقول بأنه لا فرق نعم من خلال النظرات إنه ممكن أن تعتبر ان لا فرق لكن لو ذكرت بأنه مقصود به السند والمس هذا سيكون متعلقا تعلقا بيقا للسند والمس فقط أما إذا ذكرت بأنه حال الراوي والمروي فإن الراوي والمر يدخل فيه السند والمتن وغير ذلك مما شابه من علوم الجرح والتعديل والعلل وما شابه وايضا من الالفاظ التي هي مقطوعه وموقوفه وما اشبه فيكون هو اوسع من ناحيه المعنى مما ذكره عز الدين ابن جماه معي وكما ذكرنا لا مساحة في الاصلاح لكن نريد أن نعرف تعريف كل عالم ثم بعد ذلك نعرف أيهما أقوى وأفضل ولماذا؟ ثم قال بعد ذلك الكرماني رحمه الله في كتاب الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري قال واعلم أن علم الحديث موضوع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وغايته هو الفوز بسعادة الضال ثم قال رحمه الله وهذا الحد مع شموله لعلم الثبات غير محر ولم يزل كما قال الصيوب بأن الكافية أو الكافية هكذا يتعجب من قوله ان موضوع علم الحديث ذات صلى الله عليه وسلم يقول هذا موضوع طبي لا موضوع الحديث وهذا كلام من الممكن ان لا يعترض لكن لما قال من حيث انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يذهب لاعتراض لكن لو كان قد توقف وقال موضوع من حديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الممكن ان يتعجب من هذا الكلام لكن لما قال من حيث انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا الاصل ان لا يعترض كلامه لماذا؟, لماذا لم تفهم هذا الكلام يعني هو يقول موضوعه يعني علم الحديث طيب الكرماني رحمه الله يقول بأن موضوع علم الحديث يعني علم الحديث يتكلم في ماذا موضوعه أي شاغله هو الكلام فيه وعلاقته يتكلم في ماذا يتكلم في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في شخص في شخص ثم قال ماذا من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حيث النبوة فيقصد ماذا الكتدي العقل الكرماني يقصد من حيث انه صاحب الوحي فعلم الحديث يخصه هو من حيث انه نبي صاحب وحي يتكلم فعلم الحديث يختص بكلامه وما ينقل به اليه لكن لما تعجب من تعجب عليه قال ان كلامه هذا يعني ماذا إن هو يختص بالشخص اي بالجسد والجسد علاقته الطب يعني ادواء الجسد عند الاصباء فهذا علاقة الطب. من الممكن ان يكون التعجب من هذا اذا قال او اذا توقف الكرماني عند قوله موضوعه او موضوع الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقط لكن لما قال من حيث انه رسول الله فماذا يقصد يقصد من حيث انه نبي فمن حيث انه نبي فعل حديث يختصه لأنه نبي يأتيه الوحي فيتكلم به فيختص علم الحديث به لذلك فهمت أبا من هذا أم ماذا؟ وطبعا مشهور رده عليه في مختصر الكافية جي قال إن هذا موضوع الطب موضوع الحديث وأنا أرى أن الاعتراض لا له كما ذكر. طيب قال السيطير رحمه الله علم الحديث ذو قوانين تحد وقد بينا علم الحديث ونرضو منكم الحظ نعم ماذا تريد أبا من هال لما قلنا علم الحديث ذو قوانين تحد وعرفنا علم الحديث ثم قدر على ذلك السيطير يضرب بها أحوال ساند وفق وعليكم السلام كيف يدرى بها احوال متن وسند ما هو المتن وما هو السند ها هيا هي اخواننا ما هو المتن وما هو السند المتن الغايه التي ينتهي اليها السند هكذا قال ابو زياد السند كما قال ابن المنهال حكايه طريق المتن لكن نريد قلنا نسبه هذا الكلام يعني لا المشطلحيون يجب أن يكون طيب طريق. طريق الموصلة للمتن كما قال شيفا عبيد ربي و أم حامزة قال فإسناده وحكاية طريق المتن أستمت سلسلة الرجال الموصلة للمتن هذه التي كنت أريدها أبا زياد أن تقولها وكذلك تابعك على قولك عبيد ربي من أين أتيتم بهذا التعريف؟ من أين أتيتما بهذا التعريف؟ هذا لم تجده؟ أحرش تاني طيب هذا تعريف لم تجده عند عالم أي أقصد رجل وهو تصنيفات في علم الحديث إلا هو مشهور أن أعلم اول من قال به لكن سأقول لك بأن هذا التعريف له او فيه أخطاء كثيرة لكن ذكرني عند الانتهاء من تعريف السند نذكره لك إن شاء الله رب العالمين. نعم أحسنت من هذا لا لا لا أظن أنه ذكر طيب إن كان ذا كذلك فقل طيب المهم نأتي إلى السند تعريفه تعريفا علميا بقيت أشهر من عرف السند هو البدر بن جماعة وطبعا نحن قلنا من البدر أحسنتم شايفة أم محمد أحسنتم, أحسنتم, أحسنتم ابن جماعة هو الصيدي تمام؟ قال ماذا؟ قال السند هو الاخبار عن طريق المت هذا وفقه إذن يفقه هذا من الذي قال به؟ البدر بن جماعة وكذلك قال السند هو الاخبار عن طريق المت فهذه السند من الكلام والحديث قيبه. <تصفيق> الحافظ ابن جماعه قال واخذه اما من السند يعني العلماء لما اصطلحوا على هذا الاستلاح كلمة السند وعرفوا بها التعريف الذي هو حكاية او الاخبار عن طريق المس من اين اتوا به قال واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل الذي يعني سفح الجبل يسمى سند منها. نعم البدر البدر هو الذي قال هذا وكما قلت لكم عز الدين مشهور بتعريف علم الحديث أما البدر مشهور بتعريف السند وهذا أبو ذلك طيب قال وأخذه إما من السند وهو مرتفع على من الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائلة يبقى المسلم يرفع الحديث الى اقائل لذلك سمي السند سندا و من قولهم فلان سند ما معنى سند المعتمد. معتمد فسمي الاسبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحصاظ في صحة الحديث وضعفه عليه نعم احسنت ابا من هذا ما شاء الله هذا ما نريده ونريد ان تحفظ هذه المصر. هذا هو تعريف السند وهو المشهور أما أخونا لما ذكر بأنه سلسلة الرواه كنا أولا هو تعريف من الصعب ان تعزوه الى قائل وإن كان قائله مشهور لكن معاصر هذه واحدة الثانية أن السلسلة تعني الإيصال دون انقطاع والسند قد يكون أو قد يحدث فيه انقصاعا فلا يمكن أن يعبر عنه بأنه سمسلة ثالثا أن العلماء نعم أحسنت بارك الله فور ثالثا أن العلماء عندنا يريد أن يعرفوا صلاحا يجب أن يصانى عن الإسهاد وفي الوقت نفسه يجب أن يكون جامعا مانعا وهذا التعريف بعيد جدا عن الاثنين غير مصان عن الاسهاد لماذا؟ لأنك عندك تعريف مصان عن الاسهاد يعني مختصر لحوال النساء قال الاسبار عن طريق المكن فقط أما ما ذكرته أختنا ظل أم مالك ظل لا تعريف كم طلو المراد به سلسلة الرجال الحديث الذين رأوه واحدا عن واحد ليبلغوا به أو فيه إلى رسول الله هكذا لكن عندنا هذا تعريف أقوى وأقل هو مصانم عن الإسهار الإسهار عن فريق بس. ثم بعد ذلك تستطيع أن تنتهه إلى عالم وهو البدر وكذا تقول وكما قلت لك جمع مانع أي جمع كل ما يتعلق بالسند ومنع كل ما هو خارج ومحترز عنه أما ما ذكرناه من أنه سلسلة ليس جامعا لماذا؟ لأن كون سلسلة الرجال المواصلة إلى الله خرج منه المقاطع والمعضل ومشابه من تلك مسائل حديث لماذا؟ لأن أصل السلسلة كهل الاتصال والساد قد لا يكون متصل أحسنت شيخ عبيد ربي طيب من خلال تعريفنا للسنة دي نعرف الإثناء نعم هذا شيء طبيعي وبديهي وهذه عله من العلل انظر خطب من المنهاء المنهال ما شاء الله يقول هذا ما بيوهر نعم ما فهمت ايش عم طيب بعد ذلك إلى لموات الاسناد السلاح الاسناد ما هو ذكر الحديثي إلى قائله هذا مذكور ذكره ايضا العز رحمه الله في منها الرضي أحسنت أممك أحسن مرة الله فيه عز الدين ذكره في منها الرضي ثم بعد ذلك قال الطيب رحمه الله لا عليكم وهم متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما نحن ذكرنا الطيب مرتين أولا منها قريحتك التصنيفية عندما نقول قال الطيب فالأصل أن يكون هذا الكلام أينه لعله خير إن شاء الله مم. الطيب له مصطلح له تصنيف في مصطلح الحديث لا له تصنيف في مصطلح الحديث ما أقول أم ستقولون أقتناك له كتاب ها. الخلاصه الخلاصة وما زال يعني وخرجت له أكثر من طبع إلا أن كلها طيب اللهم. قال رحمه الله وهنا متطاربان في معنى اعتماد الحفاظ في الحديث حديث عليه. عليهم وقال الجماعة المحدثون يستعملون السند والإثناء لشيء واحد. المحدثون يستعملون السند والإثناء لشيء واحد. يعني تقولون سند أو إثناء كلهما شيء واحد. هذا قول عند العلماء. وأيضا كما قلت لك إما أن يكون بالمعنى أو صارخ للصواب الآخري. إما أن يكون السند بأنه الإصدار عن طريق المث. هذا معنى والإثناء رفع الحديث إلى قائله. أحسنتم بارك الله فيها أوعاد الحديث إلى ناقله مسندا. طيب أما المسند وهذا الاصطلاح الثالث من مذبة سند. إذن نحن عرفنا السند وعرفنا الاسند يبقى اصطلاح المسند يبقى اصطلاح المسند والمسند له ثلاثة تعريفات هم من الذي سياتي بهم نعم كنا نستند الاسنان على قول بانه معنى واحد كما ذكر ابن جماعه هو الكتاب الجامع لأحاديث الراوي أحسن كبا منها الشيخ عبيد يقول بأنه المرفوع المتصف وطبعا أخونا أبو زياد يؤكد بأنه بفتحه أبو زياد يقول كل كتاب جمع فيه, أو جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة أنت أبو زياد طيب لعل أم محمز لا تسمع اما ان يكون معنى المسند هذا هو أحسن تبارك الله فيكم ما شاء الله اما ان يكون بمعنى السند بمعنى السند وإما ان يكون الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابه اي رواه تمام وإما أن يطلق ويراد به الاسناد سيكون مصدرا كمسند الشهاد ومسند في الجوة وإما أن يكون الحديث المسند أي اللغي هو مسند بالأسانيين طيب انتهينا الى اصطلاحات المسند ماذا تريد يكون بمعنى المثنى يكون بمعنى من السند والأفهم ماذا الذي لم تفهمه؟ استعريف الأخير؟ المثنى والسند نحن كنا معنى المثنى بمعنى السند إيش اللي كيف مال اللي بيقولون وانت تفهمه؟ <تصفيق> على أن أليس قلنا بأن السند يعني الإسماد؟ فلو قلنا بأنه يطلق ربع الإسماد فهو المعنى واحد أو المسمد والسند. والمسند أيضا الذي يخالف المنقصة نعم أحسن أتيه بن عربي يا رجل طيب من تعريف المسند نأتي إلى المتن إن الحديث ذو قوانينة حج يضع بها أحوال متن وسند ذكرنا تعريف السند نذكر تعريف المتن ما تعريف المتني ما ينتهي لي غاية السنة دي من الكلام تعريف من هذا نبارك الله فيكم تعريف من هذا, تعريف من هذا لا الصيوفي لا يعرف <تصفيق> الصيوفي لا يعرف <تصفيق> طيب عموما الطين ذكر أكثر من تعريف ذكر عريف بأنه ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. وإن كان تعريف الأشهر والأفضل ما قالته أختنا هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. أختينا أم تقول يقول أن المتن الصلاحا هو سلسلة الرؤى الموصلة للحديث أو منتهى إلهي السنة بن الكلام أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي رزاكم الله خير طيب هل أم المالك يا أم إبراهيم أم عموما ذكرنا أن المتن تعريف الطيب لهذا التعريف ثم ذكرنا بعد ذلك قول ابن جماعة وأنه هو من ينتهي إليه غاية السند من الكلام طيب لماذا عرفوه وقال المتن يعني لماذا قالوا على أن المتن هو المثن قيل أن هذا أخذه من الممثنة والممثنة أي المباعدة شيء بعيد وكذا تأتي بسند ثم بعد ذلك تأتي بمتن وكأنه بعيد عن السند لأن المثن غاية السند وقيل أيضاً ما تنتل تبشى الشقق جلدة، فكأنك تأتي بالمتنع عندما تشق به بالسن، يعني المثنج يخرج المثنى بسنه. وقيل أيضاً المثنى صلبة وارتفع عن الأرض، يعني هذا مكان مثنٌ أي ما ارتفعت. وهكذا المتن يرتفع عن السند وكل هذه تعريف لغوية لعل احنا الاستماح أخذوها منه وأيضا من تنسين القوس الذي هو الزمخر أي إنشهدها بالعصب لأن المسند يقوي الحديثة لعلّا الوقت قد دهمنا لكن سنعرف فقط ما انتهينا له من تعريف الحديث حتى نقف هوني إن شاء الله رب العالم لعلّا أقراب هما أخانا أبا الذي هو بمعنى القوة من المثانة أو من البعد يعني هذه من المماثنة المبالغة في البعد وكذا المثل يكون بعيدا عن السند شيء تريد أن تصل إليه فلن تصل إليه إلا بسند ولعل يكون هذا هو المعنى الأقرب له. طيب لما قال السنطير رحمه الله علم الحديث ذو ما تحد إجراء أحوال أحوان المثل قال علم الحديث وعرفناه ثم بعد ذلك احوال متن وسند عرفنا المثنى عرفنا السند ثم قال بعد ذلك عين الحديث الحديث لفظة الحديث ماذا تعني لفظة الحديث ماذا تعني لفظة الحديث لفظة هو ضد القديم لغتاً طيب نبأ يراجف السنة جاي ما أعطيك نبيك و من قول أثناء بقية و صدقائنا خلقاتنا كل طيب جاي بارك الله فيكم طيب نريد أن ننبه عن شيء مهم جدا وانتبه إليها بازياد وبركاب وكذلك قبل منها لا قال شيخ الإسلام رحمه الله الحافظ بن حجر في شرح البخاري قال المراد بالحديث عرض الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اريد به مقابلة القرآن لأنه قديم هذا كلام يصح ام لا يصح انتبهوا الى هذا السلام تيدا قال ابن حجر رحمه الله المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يذكر علة تذكرهم بالحديث لأنه حديث قال كأنه ابن قباة القرآن يعني كأن القرآن قبيل إذن يسطيل عن الحديث حديث هكذا احسنت منها لفظة قبيل لماذا الخطأ فيها هنا الأصل أن يكون نعم المزيد يقول ليس مخلوقا لأن نفذة القديم قد توضي إلى هذا لماذا؟ لأن القديم معناه أي أنه حدث ولا يحدث وله بدايه معينة فيكون مخلوقا لذلك يكون مخلوقا لذلك أما لو قيل بأنه أول فالأولية هنا لا أولية له وبدأ وانتهى أحسنت أبا منها وطبعا هذا يخالف صفة الكمال لكلام الله عز وجل زيت الأول عنه قال أنه أول النوع حادث الأحد غيرت الأحسنت ما شاء الله الطيب رحمه الله وهذا رضو عجيز جدا هذا رضو له باع في اللغة يتمكن جدا وكذلك في علوم الآلة قال ماذا؟ قال الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه الصحابي والتبعي وتقريره وذكر شيخ الإسلام بن حجر في النهدة الخبر عند علماء الفن مرادث للحديث بذلك الحفظ السويت قال ماذا ان الحديث هو قاند الحدود ربيع وان المتنى وسنة الموضوع المرفوع عن يقبل المردود نحن لما ذكرنا هنا الكلام في ذكر الخبر ما بكلام ابن حجر بان الخبر مرادف للحديث اين الشاهد في قول الصوفي عرفها هنا نحن نعرف نحن يعني الكلام الصوفي بان ان عرفنا ان قال الحافظ قال في الالفييه انه استدل الاخطاب عن طريق فريق طيب عرفنا آه. انظروا لحفظتم الألسية تطور الصلاحات المصطلح جميعها جميعها اقول قال ماذا قال واستند الإصدار عن طريقي مثل كالإصناد لدى فريس انظر حوالك تعريفين في البيت هو قال واستند الإصدار عن طريقي مثل هذا تعريف من؟ تعم سرع قلنا هذا تعريف من؟ ن و تعريفه طيب قال السند الإصبار عن طريق البدر عقل أحسن ثم قال كالثنادي أي أيضا يعرب أنه كالإصنادي تعرف التعريفين في بيت واحد والثند الإصبار عن طريق المثن كالإصنادي لدى صريق ثم قال وعرفنا المثن قال من منتهى إليه السند من السلام والحديث قيود وهي قوة الألفية الصيوفي أبل من هال بأنك بأنه يأتيك بتعريف العلماء من للصالح يأتيك في منظومته بنصه هكذا والمتنه منتهى إليه السند من الكلام والحديث قيود ثم ذكر على جبرد موريس النبي قولا نو فعلا وتقديرا ونحو حتى وقيل يختص لما وهذا ما نقوله الآن أن علم الحديث أيضاً من الممكن أن يختص بماذا؟ لأن الخبر مرادف للحديث فإطلقان على المبكور وعلى الموقوف وعلى المقتوعة وقيل أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غير أحسنت أحسنتم أعمل من ذلك والخبر ما جاء عن غير يبقى في المثقات كم قول يبقى قال وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للمقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا سمولا هذين الأثر يبقى عندنا وعندنا الخبر وعندنا الأثر الخبر إما أن يشمل ها المطلوب غيره وإما أن يشمل غيره وكذا الحديث يشمل الحديث فقط والأثر يشمل الاثنين في ذلك ينسبون للمحدث يقولون لصاحب الحديث يقولون محدث وينسبون لصاحب التاريخ المختص بالتاريخ ماذا يقولون؟ الخبر والحديث مثلا بثانا حسنا بثانسة ويقيل أيضا أن الخبر أعام من الحديث بحيث أنه يتصل الحديث وبغيره آه. هذا ما أريد أن تقولها يا عبيد بأنها أخبار وكذلك قالها أبو زياد مع أنه لغوي المسقع فلاعلم لماذا قالها هذا؟ اشتور بالنسبة لأخباري هذا لا ليس مؤرث في كثير من العلماء بأنه أخباري ومعلوم عند أهل اللغه بأن النسبة الأصل أن ترجع للمفرد الأصل أن ترجع للنسبة للمفرد في فيقولون لا يكون أخباري يعني لا تجمع لفظة خبر فتقول أخبار ثم تنسبها للجمع فتقول أخباري لا تاتي بالمفرد لذلك تقول صحفي ام صحفي لا تأخذ العلم من صحفي ام صحفي ايهما افصح والعجيب ان السويسية رحمه الله ذكرها في تدريب الراوي على الاول على ناخدري ثم رب قوله بعد ذلك في نهاية التدريب وذكر ان الاصل ان يقول انه قال قدري وبين ذلك ايضا في همع الهوانة في كتابه في وغيره من اهل اللغة ها تقول صحفي ام صحفي الاول لماذا الاول لأن صحفي نسبة إلى صحيحة هكذا بالمفرد أما لو جمعت صحيحة تقول صحف ثم ما تنسمى فتقول صحقي وهو مخالف للصحيح نعم أحسان سبارة المفرد ألخص ماذا أبا من هالك نقولنا بأنه الأصح ألا ألا تكون النسبة إلا للمفرد لا للجمع. الخبر خبر إما أن تكون خبري أو أخباري. لماذا النسبة للخبر خبري والنسبة للأخبار أخباري. والأصحها علماء اللغة يقولون أن الأصل في النسبة للمفرد. تقول خبري. لماذا لأن الجمع لا يفيد هنا. وأن الأصل في النذة إذاتها لمفردها، وطبعا لما ذكرنا بعد ذلك في مسألة الخبر وال وال المحدث أو الحديث، قيل بعض عن العلم القلب بأن بينهما عموم وخصوص مطلق كما ذكرنا، فكل حديث خبر ولاعت، وبعدهم قال إنه لا يطلق الحديث على غير المقصود إلا بشرط التقييد. نعم أصمت قبلني. وذكر بعضهم العلم أن المحدثين يسمون المرفوض المقوف بالأخر، هكذا ذكر النووي رحمه الله وأن فقهاء قراثان يسمون المقوف بالأخر والمرفوض بالخضع ولذلك تقول أثرت الحديث أي رويته ويسمى أيضا المحدث بأنه أثري هكذا المحدث يقال عليه أثري نسبة للأثر نتوقف هنا إن شاء الله رب العالمين وبإذن الله المرة الصادمة يعني كنا نريد أن نبدأ أيضا في المتن الأخير والأكثرون قسموها السنن إلى صحيح وضعيف وحسن لكن لعلنا ندع لها في مجلس الأقل لأنها فيها نوع في بين تقسيم أهل العلم بالحديث هل هو إما أن يكون صحيحا وضعيفا فقط أم أن يكون صحيحا وحسنا وضعيفا هذه مسألة فيها إشكالات كثيرة نجعلها في مجلس مفهد بإذن الله رب العالم نسائكم الأخير أخونا عبد المنهال أو أبو زياد أو عبيد يصعب يسمع أو يقرأ علينا ما يكون معه الألفية هو من أول الألفية إلى آخر البيت شرحناه وهو 12 ماذا تريد أبا من هذا؟ بارك الله فوق يعني, يعني نشرح اولا ثم بعد ذلك نسأل لا بأس إن أردتم ذلك لكن أنا أرفعكم أو أجعلكم في عليائكم دائما وهذا ما ظن تبتكم يعني أنت تريد أن تجعل المحاورة في الان انا معك في هذا هي توفي بالوقت لكنها تعني القريحه وتثير الذهن فان وفقك اخوانك بهذا نجعله ان شاء الله رب العالمين لكن أنا كما قلت لك لا نريد ان نجعله محاضره هكذا فقلما فستسمع والاولى لك ان تسمع من تسمعه فقط. لكن عندما تكون محورة ومناقشة فأنا أرى أن هذا وهذا كان ديدا كثير من كبار أهل العلم قديما وكان منهد الشافعي رحمه الله وأتى به من بعده من كثير من علمائنا في فريقة شحف الذهن وإعطاء القوة للطالب بحيث كأنه هو وهو الذي يتكلم بحيث أنه يخرج كل ما عنده ويصار ذهنه دائما اما لو جلستم تسمعوا ونحن نقرأ او نبني بالمعلومات فانا ارى ان المسألة ويعني كما قلت لك وينها فقرة اخوانك نجعلها كما تريد ان شاء الله ربنا ولا خمس ساعات اخواني نعم انا اعلم ان الوقت بهذه الطريقة تحتاج وقتا اصول لكن انا قلت لك انك تحضر نعم أحسن في سرعة بديها وهذا أمر مهم جدا في إصارة الذهن دائما أنت مجدود دائما تجد معي أنت مجدود دائما في الدرس أما لو فعلنا الفعلة التي تنفضها من الممكن أن تنام مني ونحن نتكلم من الممكن أن تذهب تعمل شيء وأنا أتكلم وتأمني أكلمك ولا أدري أن أكلم نفسي من الممكن أن تفعل شيء أي شيء أما إذا كنت دائما معي تكلمني وتحاوروني تجيب أو تشكل وما شابه فأنا ممكن بأنك دائما معي تسمعني لذلك انا اتضجر شيئا ما من الذين هم الورطة واسعوا مسيرون لا يتكلمون فانا واسق من هؤلاء يقينا حتى لو كانوا يريدون ان يتعلموا هم يقينا ذهنون سيشربون لماذا لانه غير متعلق سهل جدا ان يثيره اي شيء بجانبه سيذهب اليه واسركوا ما نقول فالأمر لكم عموماً أولاً وآخراً إن شاء الله رب العالمين نناقش إخوانك وإن ونفقه على قولك نجعله سرباً بالمسائد وما شابه ثم بعد ذلك في نهاية الدرس نناقش ما أتينا به وقل إن شاء الله رب العالمين خير إزاكم وخيراً مرحباً إن شاء الله إن جاهدتم من الممكن أن نبدأ في العقيدة أو نبدأ في مقامات الحريري أو في المعلقات السابع وإن سائمتم نجعله في مجلس آخر في وقت آخر الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله